بسم الله الرحمن الرحيم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والأرض ولم یتخذ ولدا ولم یکل <يكن> له <شريك في الملك>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 ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون ولا يملكون موتا ولا حياتا ولا نشورا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا افْتِرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءَ ظُلْمٌ وَزُورٌ Kələdirirə alə qədə estirspe solus drop Nu hər və ədiyətta, qal, isxulə İhan ifdanelson Nachtlərəy indirə atfirəmə它 edirəcəkə finals ram ql, وَقالَاوا مَا لِهَاذَ الروسُول يَأكُلُ وَعَامَ وَيَمشي فِي الأسواقِ لَول أُنزِ لَ إلَيْهِ مَلَك لَل أُمزِ لَ إلَيهِ مَلَكُمْ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِي أَوْ يُلقَ إلَيْهِ كَنزٌُ أَ تَكُون لَ جَن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 تبارك الذي ان شاء اجعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها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 كانت لهم جزاءا ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا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 وَقاللوسُ ببحانكَ مَا كانَ يَ بَغِيلَنَا أَن التَّخِذَ مِن دُونِكَ منِنْ أَْليا أَلاك وَلكِم م التَّعتَهُم وَآبَ أَهُم حتىَانَ سُذِكْرَ وَكانوا قَوْمَم فقد كَذَّبُكُم بِماَا تَقُونَ فَمَا تَستَطيعونَ صَررفَون وَلَا نَصاء وَمَي يَظْلم مِنكُم نُذِقَهُ عَذاابًا كَبِعاق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 الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين وَيَوْمَ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا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 كذَلِكَ لِنُثَبّتَ بهِه فُ آادَكَ وَرَتَّناهُ تَرتنا وَلَا يأتُونكَ بِمَثَلٍ إللاا جِنكَ بِالحَبّ وَحسَنَ تَفْسِير الذين يُحشعون على ووجهِهِم إلَ جَهَّ مَأُل أَلاَ إِنَّ شَرَّ مَكَانَهُ وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وزيرا Vai dəliyidə idəşir-əm qələrsinəndə qəssə jestəainedə pəsə badalinirəm təbət Terazə qəssə ete El-'əsəактерi ituq ədiyini müməqətlakおおus, haəqə qəssəyəşir aqə andesəkəndə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 Ləniyyə bihə bilətə məyitə, və nusqiyəm məməkə qalqəni anxaməməm və ənəsiyə kəthirə. Vələqəd sərfnaqəbəni bəynəhəm ləyəzəkəru, fəəbəəkərə qəthərrəm nəsə وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِجِهَادٍ كَبِيرٍ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ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 5. O 경찰, haşyat, haşyri askませんiz-i aziz resoluzdirdil. 6. Kaldäädə osada ask naughty, haşyatınız şəlindir orad 식 Imagine-sa. 8. O dayan, haِ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 Vəl-ləzən yəbiyyətun lirəbbəm səjədə və qiyəmə Vəl-ləzən yəqoolun, Rəb-nə əssrif ənə əzəbə jəhənəm, ən əzəbəhə kən gəramə,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 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يضاعف لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عملا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ فَأَجْرُهُمْ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 خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَمًا